يلتقتلوا يوسف وألقوه في ضيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسلهم معنا غدٍ يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أي أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إن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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادلوه قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعته والله عديم والله عديم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين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 قال معاذ الله قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الله أغرهنا ربي كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبور ألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن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 وقال نسوة في المدينه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 لهم حتّى حيل ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن يا صاحب يستجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الله الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله آه الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتُمها أنتم سميتُمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وَلا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَدَرٌ شِتَاوٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُنِيبَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْوَسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌ نِسْوَةٍ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رب بكيدهم عليم قال ما خطبكن إذا رأت يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أن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 ما ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمةنا من نشاء نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.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 قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا طلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون.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 ولم دَخَلُوا من حيث امرهم ابوهن ما كان يبني عنهم من الله من شيء الا حاجه الا حاجه في نفس يعهود قطوها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِحُونَ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 وعاء أخيه كذلك كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُنَّ فِي يُوْسُفَ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 و اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبرا جميلا فصبر جميل ما سلّوه أيت يني بهم جميعا إنّه هو العليّ إنّه هو العليّ الحكيم وتولّى عنهم وقال يا أسف على يوسف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 قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ طَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِن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 لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إنا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 فَرَتَدَّبَ صِيرَةَ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا قَالُوا يَا أَبَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ Sözü fá astağfirülkum Rabbı, inna huwa al-Ghafur al-Rahim. Fá lâm ma dıxalu ala Yusuf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 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي من تأويل الْأَحَادِيثِ رب قد آتيني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا مسلما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 بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم السَّاعَةُ بغتته وهم لا يشعرون قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا وما نتبعني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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أ فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشأ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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم